الذيينَ كَفرَروا سَواء عَلَيْهِم أَادَرْتَهُم سَوَاءُن عَلَيْهِمْ أَ دَغقْتَهُم أَملَمْ تُادِرهُم لا يُؤْمنِون فتَمَ اللهَّهُ عَ قُلُوا بِهِم وَوعد سَنّهِم وَوعلَأَذَ صَادِهِمْ غِشَوى وَلَهُم عَدَابُ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 وإذا قِيلَ لَهُم آمنوا كما آمن الناس قالوا قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وَإذاَا لَقُ الذيَّنَ آمَنُوا قالَوا آممَنا وَإِذاَا خَلَ إِلَ شَيَقينهِمْ قَوا قالوا إا معكُم إِ مَا نَحنُمُ السَّهْزِون اللَّهُ يَْستَهْزُِ بِهِ وَيَمُدُّم فِي طُو يادِهم مِعَْنَون أُدائِكََّدِينَتَّرَُ ضلَلَةَ بِالهُدَاء فَنَارَضَحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَّا يُبْصِرُونَ صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصجب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد الْبَرْقُ يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليه القاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير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 ودعوا شهداءكم من دون الله ان كنتم ان كنتم صادقين فالا لم تفعلوا ولم فاتقوا, فاتقوا النار التي وقودها نَاسٌ وَالْحِجَارَةُ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أن لهم جنات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 وَيقَضَعونَ مَا أَمَرَ اللهَّهُ بِه أي ي صَدَى يُفْسِدُونَة الأر أُائِكَهُمخَاسِرُون كيفََ تَكفُرونَ بِن اللههِ وَك تُم أَمواتَ فَحكُْ فَأحكُمْ تُم يُميتُكُمتُم م ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا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 ق أَتَجعَُ فِين مَي يُقْسِدُ فِيهَا وَيَسْبِكُِّنَا أَ وَحنُ نُ سَبِّح بِحَمدك وَونَحْنُ نُ أتبِّحُ بِحَمدِكَ وَن قّسُلَك قلَي أَعْلَمُ مَا ل تَعلمون وَأََّم آدَنَ الأسْنَ أَكُغةَُّ عَلَضَهُمْ على المَلَ آائِكًا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 قَالَ يَا آجَمُ أَه بِعُو بِأَثْنَاائِهِمْ فَلَمَّ أَ بَأهُ بِأَثْنَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُللَكُمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ للَكُمْ إِِّ عَلَمُ وَيبَ السَّنَاواتِ وَالْأَررضِ وَأَْلَمُ مَا تُْدُون وأعلم مَا تبدون وَمَا كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة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 فتلقى آدَمُ من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فَٱتَّبَعُوا۟ هُدَىٰ يَفْرَحُونَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ وَكَذَّبُوا۟ بِـَٔايَٰتِنَا أُو۟لَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ أُو۟لَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ تَرَوْنُ نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ وَآمِنُوا بِمَا أَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإيايا فاتقوه ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا, واركعوا مع الراكعين اتامرون الناس بالمر واتنسون انفسكم وتنسون انفسكم وان انتم تتنون كتاب افلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاه واستعينوا بالصبر والصلاه, واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين واستعينوا بالصدر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو رَبِّهِمْ وأنهم, وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَإِذْ كُنتُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ على الْعَالَمِينَ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَّا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا وَاتَّقُوا يَوْمًا لَّا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنَّا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنها عَدْلٌ ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب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 قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الدلة والمسكنة وباءوا بضضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون وَيَقْتُلُونَ النَّذِيرِينَ بِغَيْرِ حَقٍّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يعتدون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 وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تستقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين وَلا قَدعَتمَّينَتَد كُ بالال السَّبَةِ تَقنالَهم فقُنا لَهم كُوا قَدَةً خاصِج فجعَ غانَ كَلَ لِمَا بَن يَدهَا وَما خلثَنَا وَمض وَمضةَ وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا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 قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فاذارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فَقُلْنَا اِضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يحيي الله الموتى كَذَلِكَ يحيي الله الموتى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ثُمَّ قَسَتْ فهي كالحجارة أو أشد قسرة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن من هذا ما يشطط فيخرج منه الماء وإن من ما يهبط من خشية الله قال الله بغافل عما تعملون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 وَإِذَا نَقَلَ الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قالوا, قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ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 يَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ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 سس اچوں پکس بھی ہری النار هم فيها خالدون جو نو وعملوا الصالحات الا ایک اسابن أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانا ودلقربا واليتاما والمساكين وقولوا للناس حسنا وَقُ لَِّا سِحُسْنَ وَأَقمُ الصلَةَ وَآ تُزْلَكَاتَةُم تَوَّتُمْ إَِّا قَللًَا يكُمْ أُمَّ تَوَّْتُمْ إَِّ وإذ أخذنا ميتاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ثُمَّ أَنْتُمْ هَٰؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُمْ مِّن دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِم وإن يأتوكم أسارا تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعهم فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خز في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب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 فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من دعجه بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس فَكُلمَا جَ أَكُمْ رَسُودُ بِمَا لَا تَهُو قُسُكُ مُسْلَكْ بَرْتُمْ فَفرَيقَ كَذذَّبَةٌ وَفَرقَ تَقُتُلون وَقَاهُ قُلوبُ نَا غُلْف فَلَّ عَنَهُ مَلهَّهُ بِكُفرْرِهِمْ ما يُؤمنِنُون ولما جاء أهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا, وكانوا من قبل يستفتحون على الذين فَلَمَّا فلما جاء أهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على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 يا وَنْتَ أَحَدُهُمْ نَوِيَ أَنْ نَرَى الْفَسَنَةَ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَنَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ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 فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكثر بها إلا الفاسقون أو كلما عاهدوا عهدا نبده فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون لَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فريق, فَرِيقٌ مِنْ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَاتَّبَعُوا مَا تَتَنَسَّلُ الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كفرََسُ لَمُ وَلَ إ الشَّيوقينَ كَفروا يعلممونَ أن تَسْنِحرَ وَماءُ زِن على المَلَكين بِبابِنَ غَروت وَماروط وَماَا يعلمّمَان مِن أحدد حتىَ يَق إِ ما نَحنُ فثْنَة فَلا تَكفر فَييتعلممونَ منْهُ ما ما يُفرَقونَ بِ بَيْن المَرعِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِأَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِأَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَنَامَوْنَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا مَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرِبَ بِهِ أَنفُسُهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَمَتُّوبَةٌ لَمَتُّوبَةٌ مِنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كانوا لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ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 مَن نُسِخَ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدير أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ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 ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم حَسَدًا من حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعثوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره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 وَقَانُونُهُ يَدْخُلُنَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَهَا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ ربه وَلَا خَوْوفٌُ عَلَيْهِمْ وَلَا خَوْوفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يأَحْزَلُ وَقَالَةٍ يَهُودُ لَْسَةٍ النَّصَارَ عَلَ شيءَيْك وَقَالَة النَّصَارَلََْسَةِ يَهودُ على شيءَيْ وَهُمْ يَتْنُونَ كِتَ كَذَلِكَ قَالََّينَ لا يَعْلَمُونَ مِثْنَ قَِهِمْ فَلَّهُ يَحْكُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْ القِيَامَةِ بِ مَا كانَوا فيه يختلفون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 ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فتم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه فل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون نديع السماوات والأرض وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ قُن فَيَكُونُ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَهُ لَئِنْ كَلَّمَنَا اللَّهُ أَوْ تَاتِيَنَا آيَةٌ كَذَٰلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّثْلُ قولهم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 الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكتر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَّا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا وَاتَّقُوا يَوْمًا لَّا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعرك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت متابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلا وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله وَرِزْقُ أَهْلِهِ وَمِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ صَالِحٌ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلاً ثُمَّ أَضْطَرُهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ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 لوہ نو لہ مسلم تلکن لہ نسل وسل وو یا نلو او نصارى تهتدوا قل بالمله ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا امننا بالله وما انزل الينا وما انزل الى ابراهيم واسماعيل وإسحاق ويعقوب والاساط وماء اوتي موسى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 فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صِبَغَةَ اللَّهُ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبَغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ قُلْ أَتُحَاجُّونَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُواْ هُودًا أَوْ نَصَارَى قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عَنِ الْحَقِّ مِنَ الله وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَدَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ سَيَقُونُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّا هُمْ عَنْ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا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 إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها وَنَوِّءْ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ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 أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطار المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر النسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره لأن لا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشهم واخشوني ولاتم نعمتي عليكم ولاتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون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 وَاشْكُرُوا لِي وَلا تَكْفُرُون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ولا تقولون من يقاتل في سبيل الله امواة ولا تقولون من يقاتل في سبيل الله اموات تنحيان بل, بل احياء ولكن لا تشعرون أَذِنُوا أَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الخَوْفِ وَالجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الأَمْوَالِ وَالأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَمَشِّي الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا, قالوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أَنعَامَك عَلَيْهِم صَنَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأَنَائك هُمُ الْمُهْتَدُونَ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ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 مِنْ دَعْوٰةٍ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أَلَا ۗ أَلَا ۗ يَلعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ إِنَّ الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأَلَا ۗ كَأَتُوبُ ان الذين كثروا وماتوا وهم كفار الائك عليهم لعنه الله الائك عليهم لعنه الله والمدامهائكه والناس اجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي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 والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا اذ يرون العذاب ان القوه لله جميعا ولو يرى الذين ظلموا اذ يرون العذاب اذ يرون العذاب الله شديد العذاب إذ تضرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب ورأوا العذاب وتقطعت بهم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 سكلوا منا في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأبركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا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 ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ولداء صم خََّنَ آمَلوا كُ ي قَّناتِ مَا مَزَقنَاكُمْ وَشكرول الل وَشكرون اللهقُُم إَّهُ تَعقُدغُون إِ ماَا حَروَنَ عَلَكُم المَيتَةَ وَالدَّمَ وَلحمَ الْخزير وَماءُ إِ بِهين غيْرِ الل آ فَمَنِ اهْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَخُورٌ رَحِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ويشترون به ثمنًا قليلًا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار أولئك ما في بطونهم إلا النار لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أائِكَ الذيينَ الشرَ البلانةَ بالالهد العذاابَ بالنغفِه فمَا أأَصبَهُم على غ داكَ ب بأن الله نَزَّل الكتَ بالحقق وَإِنَّ نلینخلوک بھوکیا دروجو کم کل مشر مغربی نل الْبِرَّ مَنْ امن ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي وآت المال على حضه ذوي القربى واليتامى والمساكين وبن السبيل, وبن السبيل والسائدين وفي الرقاب وأقام الصلاة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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْمَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبَدُ بِالْعَبَدِ وَالْأُنْتَى بِالْأُنْتَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ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 وتبليكم إذا حضر أحدك الموت إن ترك خَيرة ي تركَ خَير للوصية للودين والأقربينَ بالالمعرو ف حّحق على المتطين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 فَمَن كانَ مِنكُم مَرِيضًا أَو عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلى الَّذينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرطان فمن شهد منكم الشهر فليصمه وَلا كانَ مريض أَ على تَفَون فََِّةم مِنأَ مِن غخَر يريد الله بِكُم يُصرَ وَل يُريد بِكم العُصر وَللتُكمِر العِدَّةَ وَللتُكَِّر اللهه عَدَ مَا هدكُمْ وَلاعلك وَلاعَكممْ وَإذا سَألَكَ عباد فَإِنّ فرَب وَإذاَا سَألَكَ عبادعَ فَإِن فرَبٌ أُجيبُ دعوة وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم, لعلهم يرشدون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 كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ اٰيٰتِهٖ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ وَلَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَا وَتُدْنُوْا بِهَا اِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوْا طَرِيْقًا مِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ وَاَنْتُمْ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 وَالتقُمْله لا عََّكُمْ تُفْلِحُ وَقاتِلُ فِي سَبيل اللهَِّذينَ يُقاتِلونَكُمْ وَل تَعْتَدُ إَِّ الله لا يحبُ الْ المُعتَدين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 الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا عن الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عَلَيْهِ بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مَعَ المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلك وأحسنوا إن الله يحب المحسنين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 إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ فَذَكَرَ اللَّهُكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ إِذْ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 لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام معدودا فمن تعجن في يومين فلا إثم عَلَيْهِ ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون ومن الناس من يعجبت قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل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 لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ, من بعد مَا جَاءَتْهُمُ سہج اللہ دین امروی مختلف ملتی بھی میشاس موقع أم حسبتم ان حاسبة ان تدخر الجنة ولنما ولن ما ياتكم مثل الذين خلو من قبلكم مستهم الباسا والضراء مستهم والضراء زُزين حتى يقود الرسول والينَ آمن معهُ مَ نَص الله حتى يقود الرسولون والذينَ آمنوا معهُ مت نَص الله سيقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب ألا إن, نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب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 قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الفرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله وَالفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمُت وهو كافر فؤناؤك فؤناؤك حبطت في الدنيا والاخرة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 كذا عل يبّين الله وَكم الأآياتتِنا علكم تتفكرون بَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِقُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْمَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَ ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولا امته مؤمنة خير من مشركة ولو اعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا والعبد المؤمن خير من المشرك ولو اعجبكم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 نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم عنا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله, واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين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 للذين يؤلون مِن نسائهم فربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَرَطَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَضَعُونَهُنَّ حَطَبًا بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ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 فإن شفتم ألا يقينا حدود الله فلا جناح علينا فلا جناح عليهما فيما افترت منه تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فئناؤك فئناؤهم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى, حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناه عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يطيما حجود الله وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْزُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا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 وَتَّقُمْ وَلَمُ أَن الله بكُلّ شَيْئٍ عظم وَإِذاَا قَقَتُم مِسغ أَفَبَدهُنَ أَجَلَهُ فَلَا تَعبُلهُ فَلَا تَعبُلهُ النّ كِحْنَ أَزواجَهُ إِذَا تَرابُ إَِا تَرابُ بَيْنَهُ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 وَإنْ أأَرَم آوتَ السَّبضِعُ أَوْلادَكُمْ فَلاَا جُناحَ عَلَْكُمْ إَِا سَلَّمتُمْ إَِا سَمتُمْ مَا آتَتُ بِالمَعْر وَاتَّقُم وَلَمُ أنن اللهَّه بِمَا تَعنَلونَ دَص والذين يتوفون منكم ويدرون أزواجا يتردصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر فإذا بنغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف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 علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا, إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم مَا في أنفسكم فاحذروه وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ أَن مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ متاعا, مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى وَإِن طَلَّقْتُمُهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عِقْدَةُ النِّكَاحِ وَإِن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إن الله بما تعملون بصير آفظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قالتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله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 وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا على الْمُتَّقِينَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ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 إِنَّ اللَّهَ رَدُّ حَقْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ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 فَضَنَّ كُتِلَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ وَقَالَ لَهُمْ نَذِيرُهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا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 وَمَا لَهُمُ النَّبِيُّهُمْ إِلَّا آيَةٌ مُّلْكِهِ أَن يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آدَمُ وَمُوسَى وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كنتم لما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر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 وَلَمَّا نَازَرَ سُولَ جَانُوتَ وَجُنُودَهُ قَالُوا قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ فَهَزَمُوهُم بإذن الله وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ وَٱلْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُۥ وعلمه مِمَّا يَشَآءُ وَلَهُۥ لَدَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ ٱلَّذِينَ فَسَدَتِ ٱلْأَرْضُ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى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 وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَّن آمَنَ وَمِنْهُمْ مَّن كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا قَتَتَنُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قبل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 قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فضهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين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 وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يَتْبَعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى لَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين لَا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن كَالَّذِي يُنَافِقُ مَا لَهُ رَأْيٌ اَنَاسٌ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَتَأَهُ كَمَتَ لِصَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم باتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت فك لها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير لا يود أحدكم أن تكون له جنة من نخير وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار في نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما, ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا, إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غلي حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء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 وَنَا يَذكر إللا أُلُأَبَابك وَمَا فَقُتُم مِن إ تَقَة أَْ نَ دَقتُم مِندْرون فَإِن اللهَّ يَعنَمُ وَمَا لِظَّالِمينَ مِنْ أَو صَ إن الصَّدَقَاتُ فَنِعْمَ مَا هِيَ وَإِن تُخْفُوا مَا أَعْطَيْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن والله بِمَا تَعْمَلُونَ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 وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ لا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ لا إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ الله لا وتعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار شرا وعلانية فلهم أجرهم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 يَنْحَقُّ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُ الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ لَدَى رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ودروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله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 فإن كان الذي عليه الحق سفيذا أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يملله فليمل الوليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من عجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممنت مِن نَّارٍ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ إِن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَثِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ اقوموا للشهاده واقوموا للشهاده وادنى الا ترتابوا الا ان تكون تجاره حاضره تديرونها بينكم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 ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه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 لا نفرق بين احد من رسله وقالوا وقالوا سمعنا واطعنا واخارناك ربنا واليك المصير لا يكلف الله نفسا الا وسعها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها مَا كسبت وعليها ما اتسبت ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو أخطأنا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 واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا ان على القوم الكافرين